اغفر لي كل ذنبي من عفوك يا رحيم ما بغيت الا رحمه وانت يا ربي كريم يي يي يي يي يي يي يي ذليلي سر على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 ابي صيب حالي انا بحالي انا بني انا بحالي انا بني قدمت لكم هذه الانشوده من موقع شبكة ملام